كَلَّا عَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ نَحْنُ نَقُصُّ عَلَيْكَ أَحْسَنَ الْقَصَصِ بِمَا أُوحِيَنَا إلَيْكَ هَذَا الْقُرْآنَ وَإِن كُنْتَ مِنْ قَبْلِهِ وَإِن كُنْتَ مِنْ قَبْلِهِ لَمِنَ الْغَافِلِينَ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 إن الشيطان للإنسان عدو مبين وكذلك يجتبيك ربك ويعلمك من تأويل الأحاديث ويتم, ويتم نعمته عليك وعلى آل عقوب كما أتمها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 إذ قالوا ليوسف وأخوه أحب إلى أبينا منا ونحن عصبة ونحن عصبة إن أبانا في ظلال مبين أقتلوا يوسف أوطرحوه أرضي يخلو لكم وجه أبيكم وتكونوا وتكونوا من بعدي قوم صالحين. قال قائلٌ منهم لا تقتلو يوسف وألقوه في غياب الجب وألقوه في غياب الجب يلتقطه بعض السيارة.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 أرسلهما على غدير تعب وإن له لحافظون قال إني لا يحزنني أن تذهبوا بي وأخاف وأخاف أي يأكله الذئب وأنتم عنه غافلون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 وجاءوا أباهم عشاء يبكون قالوا يا أبانا إنا ذهبنا نستمق وتركنا, وتركنا يوسف عند متاعنا فأكله الذئب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 والله المستعان على ما تصفون وجاءت سيارة فأرسلوا واردهم فأدلى دلوه قال يا بشرى ماذا غلام وأسرواه بضاعة والله عليم بما يعملون وشروه بثمن بخس درهما مع دودته وكانوا وكانوا فيه من الزاهدين وقال الذي اشترىه من مصر لامرأته أكرم مثواه عسا عسا أي ونسفعنا أو نتخذه ولدا وكذلك مكنا ليوسف في الأرض ولنعلمه من تأويل الأحاديث والله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 وراودته التي هو في بيتها عن نفسه وغلقت الأبواب وقالت هيت لك قال بعاذ الله إنه ربي أحسن مثواي إنه لا يفلح الظالم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 واستبق الباب وقدت قميصه من دبر وألف يا, يا سيدا لدى الباب قالت ما جزاء من أراد بأهلك سوءا إلا أن يسجن أو عذاب أليم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 فَلَمَّا رَأَيناهُ أَكْبَرْنَهُ وَقَطَعْنَا أَيْدِيَهُمْ وَقُلْنَا حَاشَ لِلَّهِ وَقُلْنَا حَاشَ لِلَّهِ مَا هَذَا بَشَرًا إِنْ هَذَا إِلَّا مَلَكٌ كَرِيمٌ قَالَتْ فَذَٰلِكُمُ الَّذِينَ تُمْنَنُ عَلَيْهِمْ وَلَقَدْ رَاوَدْتُهُ عَنْ نَفْسِهِ فَاسْتَعْصَمْ وَلَئِنْ لَمْ يَفْعَلْ مَا آمُرُهُ لَيُسْجَنَنَّ وَلَيَكُونَ مِنَ الصَّاغِرِينَ قَالَ رَبِّي السِّجِنُ أَحَبُّ إِلَيَّ مِمَّا يَدْعُونَنِي إِلَيْهِ وَإِلَّا تَصَرِفْ عَنِّي كَيْدَهُ أصبوا إليهن، أصبوا إليهن، وَأَقُمْ مِنَ الْجَاهِلِينَ فَاسْتَجَابَ لَهُ رَبُّهُ فَصَرَفَ عَنْ كِيدَهُنَّ إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ ثُمَّ بَدَا لَهُمْ مِنْ بَعْدِ مَا رأوا الْآيَاتِ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 ولكن أكثر الناس لا يشكرون يا صاحبي استجنئ أرباب متفرقون خير أم الله أم الله الواحد القهار ما تعبدون من دونه إلا أسماء سميتموها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 وقال للذي ظن أنه ناج منه مذكرني عند ربك فأنساه الشيطان ذكر ربي فلبث في السجن بضع سنين وقال الملك إني أرى سبع بقرات سمان يأكلهن يأكلهن سبع عجاف وسبع سبلات خمر وأخرى بسات يا أيها الملا أفتوني في رؤيا إن كنتم إن كنتم لرؤيا تعبرون قالوا أضغاث أحلام وما نحن بتأويل الأحلام بعالمين وقال الذين جاء منهما ودك بعد دة أمّة أنا أنبئكم بتأويله أنا أنبئكم بتأويله فأرسلوا يوسف أيها الصديق أفتنا في سبع بقرات سما لي يأكلهن يأكلهن سبع عجاف وسبع سبلاط وسبع سبلاط خبر وأخرى بسات لعلي, لعلي أرجع إلى لا سِلَعَلَهُمْ يَعْلَمُونَ قَالَ تَزْرَعُونَ سَبْعَ سِنِينَ دَأبًا فَمَا حَصَّتُمْ فَذَرُوهُ فَمَا حَصَّتُمْ فَذَرُوهُ فِي سُبُلِهِ إلَّا إلَّا قَلِيلًا مِمَّا تَأْكُلُونَ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 وقال الملك اتوني به فلما جاءه الرسول قال ارجع إلى ربك فاسأله فاسأله ما بال النسوة التي قطعنا أيديهن إن ربي بكيدهن عليم قال ما خطبكم الا ذرا و يوسف عن نفسه قل حاش لله ما علنا عليه من سوء قالت امراه العزيز انا حصفص الحق انا, راوتته أنا راوتته عن نفسه وإنه لمن الصادقين ذلك ليعلم أني لم أخنه بالغيب وأن الله, وأن الله لا يهدي كيد الخائنين وما أبرئ نفسي إن النفس لأنبارة بسوء إلا ما رحم ربيه إن ربي غفور رحيم وقال الملك أتوني به أستخلصه لنفسي فلما كلمه قال إنك اليوم لدينا مكين أمين قال جعلني على خزائن الأرض إني حفيظ عليم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 فأرسل معنا أخانا نكتل وإنا له لحافظون قال هل آمنكم عليه إلا كما أمنتكم على أخيه من قبل فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين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 فَلَمَّا جَهَّزَهُمْ بِجِهَازِهِمْ جَعَلَ السِّقَايَةَ فِي رَحْلِ أَخِيهِ ثُمَّ أَذَّنَ مُؤَذِّنٌ أَيُّهَا أن الْعِيرُ إِنَّكُمْ لَسَارِقُونَ قَالُوا وَأَقْبَلُوا عَلَيْهِ مَاذَا تَفْقِدُونَ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 والله أعلم بما تصفون قالوا يا أيها العزيز إن له أبا شيخ كبير فخذ أحدنا فخذ أحدنا ما كانه إننا من المحسنين قال معاذ الله أن لا خذ إلا من وجدنا متاعنا عنده إن إذا الظالمون فلم يستيأسوا منه خلصوا نجيا قَالَكَبِيرُهُمْ أَلَمْ تَعْلَمُ لا أباكم قد أخذ عليكم قد أخذ عليكم موتكم من الله ومن قبل ما فرطتم في يوسف فلن أبرح الأرض حتى يذن لي أبي أو يحكم الله لي وهو خير الحاكمين يرجعون الى ابيكم فقولوا يا ابانا اننا كسرق وما شهدنا وما شهدنا إلا بما علمنا وما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 وقال يا سفا على يوسف وبيضعت عيناه من الحزن فهو كظيم قالوا تَالَهِ تَفْتَأُ تَذْكُرُ يُوسُفَ حَتَّى تَكُونَ حَرَضًا حَتَّى تَكُونَ حَرَضًا أَوْ تَكُونَ مِنَ الْهَالِكِينَ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 ولا تياسوا من روح الله إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون فلما دخلوا عليه قالوا قالوا يَا أَيُّهَا الْعَزِيزُ مَا السَّنَا وَأَهْلَنَ الضُّرِّ وَجِئْنَا وَجِئْنَا بِبِضَاعَةٍ مُزْجَاتٍ فَأَوْفِلَنَا الْكَيْلَ وَتَصَدَّقْ عَلَيْنَا إِنَّ اللَّهَ يَجْزِي الْمُتَصَدِّقِينَ قالها العلمتم ما فعلتم بيوسف وأخيه إذ أنتم جاهلون قالوا أإنك لا أنت يوسف قال أنا يوسف وهذا أخي قد من الله علينا إنه من يتقوى ويصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين قالوا تَالَ الله لَقَد آثَرَكَ الله عَلَيْنَا وَإِن كُنَّا لَخَاطِئِينَ قَالَ لَا تَثْرِبَ عَلَيْكُمُ الْيَوْمَ يغفر الله لكم وهو أرحم الراحمين اذهبوا بقميصي هذا فألقوه على وجه أبي يأت بصيرا يأت بصيرا واتوني بأهلكم أجمعين ولن ما فصّلت العير قال ابوهم انني قال ابوهم انني لا قالوا كَل فِي ضَلَالِكَ القديم فَلَمَّا أَنْ جَاءَ الْبَشِيرُ أَلْقَاهُ عَلَى وَجْهِهِ فَرْتَدَّ بَصِيرًا قَالَ أَلَمْ أَقُلْ لَكُمْ إِنِّي أَعْلَمُ مِنَ اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ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 وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُمْ بِاللَّهِ إِلَّا وَهُمْ مُشْرِكُونَ أَفَأَمِنُوا أَن تَأْتِيَهُمْ غَاشِيَةٌ مِنْ عَذَابِ اللَّهِ أَوْ تَأْتِيَهُمْ أَوْ تَأْتِيَهُمْ مُسَاعَدَةٌ غَدَتَّهُمْ وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ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 مِنْ أَهْلِ الْقُرَى أَفَلَمْ يَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَيَنْظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ وَلَدَارُ الْآخِرَةِ خَيْرٌ لِلَّذِينَ اتَّقَوْا أَفَلَا تَعْقِلُونَ حَتَّى إِذَا اسْتَيْأَسُوا مِنْهُ وَظَنُّوا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 ما كان حديثا يفترى ولكن ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل كل شيء وهدا وهدى ورحمة لقوم يؤمنون